إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا فالله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمتون جكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة مزليد بلا إن تصبحوا وتتقوا واعتوق من فورهم هذا ينددكم هذا ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤولين ما جعده الله إلا الشر لكم ولتقم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عرض لله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فيوم خلف خائبين. ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعجت للكافرين وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون